وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت ثوابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها لا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءً أَوْ مُفَاقًا إِنَّهُمْ كَانُوا لا يَرْجُونَ حِسَابًا وَكَذَّبُوا بِ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَ وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطا تكلمون إلا من أبن له وَقَالَ وقال صوابا ذلك اليوم الحق يوم ينظر المرء ما قد جمت يداه ويقول, ويقول